وإن لوتا لمن المرسلين رب العالمين في سورة ده بحسي قلت اتبه مكري هاريكي قصاوي وان هندك الشركوي اتبه القومي وانه مكورتي يقوتي وبحسي فار اتبه المكري وانه يتبه وانه يتبه المكري وانه يتبه المكري ورب عمال واتكات ايكي واش لوط عليه الصلاة والسلام فهنده يخده بجي لوطش عليه صلاة والسلام واضح عنب ربوي خده هنا تيه بهند العالم بين تدل النافطارياتية الشركية والكفرة والخرابية دا برونا توحيدة وإيمانه.بجد أويش أيكل واضح عنب ربوي ما قادر أي خصتي.أويما هنا تيه بو قومي كهاد بو هنا تن بو جيكي بو قومي نوبي جي.ن نوبي قومي.أما نوبي جي هو تي سدوم.جي ما بينا يلشامه.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 پی مشهور و کتابشی وادناکی که بدل جناب خوبیند چون شور خراب جل میراد کرد و اولاد علی صلات و سلام بر هندی وحدت شوی جویت شرکینه کن و کفرینه کن و عبادی بخود بتناب کن و خراب یا مازم پیلانو نکن و تراب عالمی میرش نکری نکو بوقاشو نجاب اما تراب عالمی جنی دانای و نیاکو جل میرابو في عقدك الشرعي ودي شريعات رب العالمين بين مالك رن رب العالمين او اشتحلال كذلك ما بين الجنمير هذا بشتي يا قاومي قلت شخنا دائم نا امام خذ ابتنئنا ونا شرك خو هلا ونا او قناح اخو فاحش اخو احرابش هلا بل هند رب العالم بجيت اذ نجيناه بجيت ما كي خلاص کر لوت عليه صلاة والسلام ما خلاص کر وعذاب مخلاص كالخرابياء أو خرابياء قوميه بيبن جهي النبي و أهله و أهل الوطيش عليه الصلاة والسلام مالوي بشي كتوي و أهو كسي أدباع توي أو إيمان بيناي أجمعين همو رب العالمي مجت مخلاص هر هو هر كسي كي إيمان بخد ابتنبينيد وهر هر كسي كي عبادة خد ابتنب كت و همو بس رب العالمين پرستيتو بس دعاء دخوز رب العالمين بكات رب العالمين ده خلاص قد النخوشيه والمصيبات الدنيا وآخرته إلا عجوزا إلا بلجنك نبتك خزانة لطيب عليه الصلاة والسلام في الغابرين يعني في الباقين في العذاب أو ما بالنف وعذاب ده وخدب وفي قومي براكري قومي لطي عليه الصلاة والسلام يكافر وقت رب العالمين عذاب وبركري هم رب العالمين هلاقبرا و إماداروا اللوط عليه الصلاة والسلام هو خلاص كذا إلا كنبت إلا جنك نبت الأهل اللطيف كخزانة أبوه في الغابرين يعني في الباقين في العذاب أو ما في النفع عذاب أو شهادة عذاب ده برششون كي هو كافر بو، كي أب جنة أو كافر بو، وجناء كده إيش رباعية بعمرك إيش هربوا موجودين النفع آية كده ذكرت أدينا غوتن ك جنا نحبه عليه الصلاة والسلام والخيزانه نحبه أبش يكافره و هذا رب العالمين بما دليل سهل هنده كدب ظهر الهداية يده هداية الدلاء والتوفيق يده سي رب العالمين ده تشجه ده سيكي دانيا ده سي, سي مروف دانيا كسي البيغمبره شعر زوت النبو كسي حكمات بتر بيغمبره نبو كسي علم بتر بيغمبره نبو كسي تقوى بتر بيغمبره نبو وبيغمبره تصيري ناكي ديهت غال مال گل بوبے خواکہ حسابے دو کا خواکہ ثابت ہے ایکلوہ تحسین کییاں موجارہ ہے چنا و دینش وسرمان نبینہ اس کوفر بینہ وسر کو فر خوئے اتموئن وسر کو فر ایل مرینش ہر وکی ایکلوہ در ابی میں وقت الا عجوزن فیل غابرین الا خیزان لوط نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ما و ناف قوم خدا تا عذاب دان گل وادا او ہلاک چوب گل قومے خو لأن يكر تفسير الديد شذوه الا عجوزا في الغابرين يعني في الهالكين يعني ايش هيك الوا كسبه او هلاك جوي لا ظان امروي سير تخيد امروي بلنك بس ايمان وقلب تنيا وعبادات رب العالمين تنيا شجر الشرك مروي بلناك امروي سيرنا اخذ بلا امرف قريهان بلاك جيد بلا امروف باب بيغان بلاكش بيت بلا امروف هر كسك هبيت مرد برای پیامبر کیش بید علیه مسالات و سلام چجرا مردی سرنوآ خید. اول مردی سرن آخید ایمانه. اول مرد قدر کل الله را بر و عمل صالحه. اما چجرا خدمتی و نزیکاتیا بوم مرد و کی باش چند د باش بید مردی سرنوآ خید. هر و کی پیامبر بیشالله و علیه و سلام بیشتر کسی ک عملی وی سرن آخید و وی نزیک نکد نزیک کربل علمی نکد نسبا وی و خدمتیا وی نیزی که رب العالمی ناکتو وی بلند ناکتو الا عجوزن فی الغابرینه وچه چی گفه مروویش؟ وماش چی گفه ابسره مروویت هید؟ کجا را هید مرووی در آبید صحکته مالا مروویه، دایکا مروویه، باب مروویه، برای مروویه، خشکا مروویه، کره مروویه، کچا مروویه، خزانه مروویه هر ایکی الواقع سانا بتوانید مالا مروویتا یا نیش دوید پی کم امن خالنو، عسما من و خال و, و وانه هر کسی که وانه هوید هر کمرو بدی دنیاب بنا ما ای که هو ادناف مال امرو بدهی مروی نصیحت گیری بس یه باش ناب تو و نه تصرف حق یعنی خوب باشنا که تو خرابی خوهر بر دوامه چه جرا برای شیطان ند بد ورهرا کمروی بگرید و بد ورهرا کمروی صالح گردد سدین و مبرته و کتا تو بر وره که بلا تو دین خوب بلا الان خودم می‌شم مواقع باج بوده برای خود یکد، آن دبوا برای خود یکد، آن دکور برای خود یکد، آن دکچه برای خود یکد، آن دکخزانه خودی. اما یک راهی که شاید تانیم رو بیدیر کتن چه، رو بیدیر کتن حقیه، رو بیدیر کتن راستیه. نه، مادرم روی آواج به سر، مروی، مروی عالم ولب کد، ایمان و صالح و هدایت بدیشی کد. اما دستی بس. باق justice رب العالمين بأس الله رب العالمين رب الحصولJI هذا أنه ابن الإبراهيم صلاة عليه رب الحصولJI هذا أط быстрه كافر القفال وجه الكبار وقال ،ولوث والسلام وجه إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى رب الله يسمح كافر بو ابو بالفاو إنك لا تهدي من أحببته. تمام صلى الله عليه وسلم نشی هدایت ای کیف دی که تجل خوش بوده، نشی هدایت بکن ناف دل ویده. یه تباز جیه، یه تباز گوتنه، بس دیار کنه. اما هدایت دلای عید رب العالمين مروز تجر ناف شیطان بيت مروی سرای باد مروی دیر کد مروی صس کد صالح و حاجت ونیا ی شیطانی و با شب هد شیطانی اخرب مروی ما دم مروی واجب سرخ و يودي بزانية عائدة رب العالمية أواسال ملودي ملوديكات وبش دعاكات رب العالمين هداية تبدأ باقة سنة رب العالمين باقة سنة إصلاحكات ثم دمرنا الآخرين بش دعاكات رب العالمين بجيت ما نوط عليه الصلاة والسلام أهلوي هم خلاص كرن الخرابية قوميوي ولي عذاب أوا بق العالمي بقوميه ناتي إلا خيزانوي نبيت ويدي خيزانوي قوميوي قومي يدي أبيت كافر ويدي مشرك هم كلّاً، هم مدمنون يعني هم مهلاً قبل كسل ونهران. هذا ورابع مين ما صفات في تدميره الآيات دي يقولي، يقولي فجعلنا عاليةها سافلها، وامطرنا عليهم حجارة من سجيل. يقولي ما قالب كر بني بناء أو باجروا ما قالب كر وما كرساب وسرواش ما عادنا يعني ما قالب كر وما تشج بالسر براذن حجارة همیت هات نشکن. القراکا صوتی که وقتی پابوکا و کرپیچا وارد نه هاد بچکنن. اولی ربع عالمی نی اما همو هات بر واقع نه حق ود وات کرین. یعنی هنگیش جالی کافرا، جالی مشترکا، جالی واقع سر هنگی ایمان نهایی نبیعنبلاخو علیه مصطفی هر بیعنبلاخ که هبی هنگی ایمان پناهین و بازی پناهین شوقتی اونجا را که برید جلب عباده خود کرد ودجل ریکا خود کرد رباعین وی سری هنگو بینید آوا سری وی قومش اینای برند را رباعین هموگوی یجوتی ولی الكافرینه امثال دوها یجوتی هموگوی بکافرا چه های عذابو هلاک بر نیا های و کی از قوم پیشینو کرد رباعینی لتمرون عليهم مصبحینه و رب العالمين بيشت اهل مكة و قرائشية بيشت هونك بيشك تمرون عليهم يعني درباز بن و لتفر بن اسبدا و بالليل و شوش چونك وقت اهل مكة یا اهل مدينة چوبونشامه چوبونشامه سر ريكوه السر في قومنا و في قومنا درباز بن جا یه هبو بلکی تیجارتاوی و ریکاوی و وقت چی بو سفر اسپیله بو هبو بلکی شوه یان وقت حال بو با شف چروش چی روش را برایم بشد همون گاوی افریکا چی بو یا بردوام بو خلکتات و چو وروش اون و روش اونگ در باز من تانش بیقا و میرا اونگو دید چا غد خوب کار را به علمین او جهه چره کری و اون مروفه چره کرین او ایمام نه اینای او با اولی پ و أفلا تعقلونه؟ ربع عميش ما أقول أختي دنا كانوا عقلة خنادنا شلة. هنعيش عقلة أختي بيردنا شلة صح كان هنعيش كام جوش وقت واكر ربع عميد عذابك بونجيش نت أو وايناي ويناي. هكملو في عقلي ده صح كده أو خلاتيه بيشي ملو في عاتينا كرنا ملو هناك كرن بيشي ریع عقل نیه. برم ببیم نزد عقل میش. بلا شادم رییت الدنيا ده چند دنبال اما معلوم عقل نیه. آفلات تعقلونه. بر این دو ربع میشه مانگو عقل نیه و عقل خود دنیا شود. عقل حبیت، تی بیان کوکی وانه کن، آب خالاتی رو و کی واکی. اگر امگو وکی واشکری عنم بچنیه، امگو عقل نیه و هم مواصلین دایی دسر هندش. قام ریع خرابیت کن، ایکو فریت کن، ایکو شرکت عليهم الصلاة والسلام دروهين تنادر أبانا عقل نياه ورجع كما تشوهت تابنا جهنم ده بجن وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب سعيري دبجان الله كما قلت جهداب وآيات خده ونصيحات دلمها تناكارن وكما عقل شهب ونكامنا تأتينا الجهنم ده اب اعترافك ان كواه چه نبيه؟ كواه عقل نبيه عقله بس يبو چه بس بو يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون بس أقل وعلمه بس أواوية دنياية دا خاندوا وخد دنياية دا بيش إخصيب دنياية دا وخو تش أما الآخرة تشنة الآخرة تغافلن ويديرن الآخرة وواربعانا منش مدفيد ونيا ربعانا من مدفيد أم بو كيري شو لكين أم بو شو لكين بتر دنياية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 ام هموزن دنیا ما مداهکی ما و هر کسی که در جلویت دمید و این دنیا چیه دههای و دنیا همون آخوشی نه همون مصیبتان و همون فتنانه بومرویی دههای و اون دنیا دام نافده تبر به همون آچیا همون امتحانیه و اند ربع میام کی فکر کنی تو چپ کی چنا کی چله چه ریک بخو لب گری چه عمل بخو لب گری توی کی فکر کنی اما پشتی به دشمن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 یه هنگ معقل خونه ده نشوله او اشتخاله تواه کری بکن او اشتخاله تواهد کری همه ماصره چه بو شرط کر عبادت هندک صنم و داره و بره و مخلوقات کرد رب العالمین دو ایب خوده تنه ند کرد اینها سبب هندک اف عذابه و یا معظم بو بهت و دی سوانی او فاحشه آخره بشت کرد و پی مشهور بو نو و لوت علیه السلام که رب العالمین سرزمانوی گلد و حتا دو ما يقولون تأتيتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين يقولون تأتيتون الفاحشة من أحد من العالمين يقولون تأتيتون أول قوم تأتيتون بسبب هنديك أف خرابية و أف عذاب و هو معظم ببئت خاري جاءوا من رو في عاقل ويشارز ويزيرك بخو ساحت قطع بيشي وعقل خد تشوله أو خلط يتبه بيشي بيهاتين اكيران أو خلط يتبه بيهاتين اكيران أو نكت وهكذا في ذهاب نجبح خو شيل كتبه, كتبه وخوراس كتبه ودرس كتبه أباني عقله ورب العالمين أما أو كسي حالة المرسلين في عليه والسلام كان يونس عليه والسلام كو عالمي بين تدري طارياتي وكفري وشركي در برنا اذ ابقى إذ أبقى إلى الفلك المشحوني واختي رب العالمين إيراد النوف في قصة في بيغمبري عليه الصلاة والسلام وابحسي إكل واتشتركت أبي هاتي ريدان واختي في بيغمبري عليه الصلاة والسلام وبسالة في بيغمبري هاتي إذ أبقى أبقى يعني إيك بجيت وبرفيت بي إذنه سيدة عبد عبد الاله عبد الاله هو عبد الاله هو عبد الاله هو عبد عبد عبد الاله هو عبد عبد يونس عليه الصلاة والسلام بو رب العالميني اف كلمة بو كار انوات شونك با اذنه رب العالمين دار كفت ودقاءات وديش دا سورة انبياء دا بجد اذ ذهب مغاضبا وذنوني اذ ذهب مغاضبا جد يونس عليه الصلاة والسلام النون يعني تيه الحوت وذنون يعني صاحب الحوتي يعني او او او او او حيتي دا وداعي راي وهناك الثالثة وهناك الثالثة وهناك الثالثة ما هي؟ الثالثة يعني أنه في قومي دركفت ورب العالمين بإذن رب العالمين بيت يعني تول جاكي داركا بي و تول نافو تدعوا و تود دعوه بكا و ديني خوده بدا بكا و أمر بالمعروف و نايا علمون بكا او قوم بكا خودنا نادناتا و تأزيادا دا تود داركا بيبتيا جاكا دي چو كنحك دانيا قط چو كنحك دانيا و رابر عميه و تناويل اما هو فيغنبره چيه و فيغنبره چيه نابي چونكي فيغنبر همو بچه شوكا وحي شوكا وحي تيد و تيد و راد بيت و دادكا بيت و تيد واجه لخوا هم ولكن يقولون يونس عليه السلام هو يونس عليه السلام هو يونس عليه السلام هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو رب العالمين هو رب العالمين هو هو هو هو هو وحتقالك في فبي وقلت جع جالك وقلت كري وإيماننا إنا وбоالنا عليه الصلاة والسلام رب وحي عليه الصلاة والسلام قلت ابشت سير عذاب هاد هذا ويونس عليه الصلاة والسلام أف واف عذاب أو وحي عذاب رب قومي خو. قومي هل رجاء ja. يونس عليه السلام در كافي وكان هذا هو الزكاه يشترى نبود نبوذي واتي يونس عليه السلام يع در كافي كاومبي في سيارات كاقيم برمي كاقيم ولكن يرابي يرابي عنيد الكافي ان تجيع هذا هو در هو هو هو ده هو هو هو هو هو هو هو هو هو وهما توبكا راسو إيمانكا حق وراس هناك في بيغمبلي الجبال هند رب العالمين أف كلمة بكار هنا يقولون الذهب مغاضبا يعني شو دار النبي وما دار يشترون ويعصابي بو كان دار في قومي خوش في بيار وحند نصيحات لك وطرسون العذاب ودار عذاب ربنجو هتوهر وشو هنا دار إيماننا هنا بأمر رب العامي دارك إلى الفلك المشحوني شو يونس عليه صلاة وسم شو سياري سفيني بو فلك ما عظم من السفني، او سفينت ما ازان بجنه الفلوك يعني يأبر بو يأبر بو المروفا يأبر بو التشتي ويا تجي مروفا تشتي داهابو وقت اراد قرآن دا غلق تشتجاره بوما بكرتية هاتية گوتن تشتي بكرتية هاتية گوتن اما ناف معناه دا وقت توفت خلين دا ديار بدبوتن كمخصبه خبه چية و چه هاتية ريدان اف سفینه پر اوچن و بحد و او زور بین هاو هادی سفیناه تی گود چبهت دقه نبرد ریتیا قوم نه دري جو چهنده چه کا باو نه دري چي اكي باو اما موجود تي هم کا باو ني دري يان اكي باو ني دري ده قال بيد او ده اهل اف مرو وتيده واشتده ده اوده بود خنداكن فساهمه دي كيل اوغ نته ده, ده كده هوفنا دل النوف سافينا ده هوفنا نوف بحره ده قرعا کر فساهمة يعني قرعا فكان من المدحضين يعني فكان من المقروعين من المسهمين يعني بأيك الواقع ساوي يونس عليه الصلاة والسلام نوفمين قرعا ده الكفت وابد دهي لساهم ده كفا قرعا شيئا الشرعا درسته نیا قرآن بتاکرند ما باینا چند کسکا قرآن چیتا با که بید؟ آن ده دست پیکی آوه شوله کرد؟ قرآنش شوله درسته بیا مخالفنیه با شریعتی فسا هما من المدحضینه پیغمبر رسال الله و اسم آخده چه با سفره که؟ ده قرآن ما باینا خیزانت خوکد قرآن کی ده نووی درکوید ده گر خوبه در سفره؟ جا یونس علیه السلام نووی درکف که باوند نف قرآن این دو بس آیه گویی، اما نفت تفسیره داری گویی سیجرا کرده. قرآن کسیجرا ها تفکر کن، ها دوباره کن، اگر فاهم نکردن و یا آنونیا قرآن بهتی انجاری بس وید قرآن کردن آیه در که بهتی سیجرا نکرده. اما فاهم نهای نفت تفسیره دو مفسرها رحمت الله خودن می‌آیه گویی، گویی سیجرا کرد چون کی وجود یابه باشه ما و صالح ما و حتی نوکه که سفینا میش کار بنابراید بر دعای دیپرم برای عليه سلام شما دفعه امروزی ها وید ناف بس دیار وو ونیا جراسیش هر بودی درکت او هاود هاوت الناف به حدید است هندک ایودی بیخو خواهد و هندک اشیودی هاوت الناف دا فلتقمه الحوتو قبل از این بحثیون صید کرد علي سلام احترافت الناف به حدیدا یعنی خواهت الناف به حدیدا فلتقمه الحوتو فلتقمه یعنی دایره به هندک ازیت حيتك يعني ماسيكو ماظنهات ويونس عليه الصلاة والسلام داعي راه وشو نفذكو حيت وهو مليمن اما بحثي عليه الصلاة والسلام بيجي تشتكره كا لوميوي هاتا كلا يعيي بلد شاب رم بجد وحتى يونس عليه السلام هيتي حيتي هيتي هادا ري لونس عليه عليه السلام وحتى وقت لونس عليه السلام او ري الظلم عليه السلام وحتى ري لونس عليه السلام وحتى ري لونس عليه السلام وحتى ري لونس عليه السلام وحتى عليه السلام وحتى لن نضيق عليه السلام عليه السلام وحتى ري و او هم نداره ویدناف قوم ویدا امده نگرین و هم سرتانگ نا که اینو هم بس ربع علمی گویی ماد شلکر معقبه داشته سر و هنده. و هندی گویی و هو ملیم ولی عیل ماویها تا کن نابد بی افن دا کرد. نابد در کرد قوم خودا و ناف جه خودا به امر ربع علمینی. و بعد خوب پیامبر ایشیل علیه موصولالله و سلام وقتی چتکاتیار می دانم خاله یک بیدود چتک بیت شنی پیامبرانه بیت ربعمی چه لکری قلیالکری لمالکری عقبابو فراکری هر وقتی بیونسی فراکری هر وقتی با پیامبری الله و علیه و سلم وقتی الله سام به لخوالت گرای ادویم رو وکوره وقتی هاتی بسیار فراکری اونها فشارت خوره تاشکنند ربعمی صورتک این خالصه دعابس و توالا انجا هو الاعماه وآياتنا رب العالمين شو جارت شناقت؟ إنها الكاسي قبيل شناقت خلاتيها وهرج تجيه خلاة حبيت اه آد بيشت أبوي وخلته وتجهو بيتك درس كنوا درست ورأس فلولا أنه كان من المسبحين قد <تصفيق> رب العالمين أفنده نفس صورة الانبياء رب العالمين في ظلماتي وحتجن نفس جحيل دا تاريهاتي الزكاحتي و تاريهاتي بحره نا في وفا تاريهاتنا دهما قاس کر بطي اللا إله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين بطي يا ربي چو إلا يتحقنين إلا يتو نبي بستو مستحق من ظلم نفسه خوكر وحدي أزدار كفتي يعني عفتش تبسر منها تي سببك كي بو أزبو وطا ظلم منها كريا وني أفا سبب وخالتي أومك كريا رب العالمين هم موجب توبه، توبه ابد خواهید کرد. چیج و مروی خلات یاد کرد. هک مروی پیشم آمده بود، هک مروی اعتراف کرد، کامروی خلات بود، و مروی دوباره نکرد و توبه کرد. رب العالمین توبه مروی خواهید کرد. وی گناهم مروی، مروی خوش بید. بر هندش خدا ارادش. فلولا انس کان من المسبحين یه هكا که بر يونس عليه یونس والسلام صلاات و سلام. تسبحات رب العالمین دکه. مفسر رحمة الله تعالى بتجودي فلولا أنه كان من المسبحين كان يعني كنجيا جاء في الماضي يعني واختبر فريه يونس عليه الصلاة والسلام قالك تسبحات كر وجلك ذكر رضى علمنيتك هنا رب, رب عميش واختبر طنغويا شيء كر خلاص كر هرب كبر بجي سال الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة بجت خد بناسه وعبادته خد برنامجه واختبر فريده ودش واقته بار تنقافيه ده هوراكايدو تخلاص قد فلولا أنه كان من المسبحين يونسيش عليه الصلاة والسلام واقته بار فريده تسبحات رب العالمين يتكر وقالك عبادات كد ومن دك مفسره شيء يقول فلولا أنه كان من المسبحين يرابح سي نفجه يعني فلولا أنه كان من المصالين يعني قالك نفجه تكرن هنا نواجه سببه كامرو فاقته بار تنقافيه ربعامين مروي خلاص قد وهو رمروي بيت ونده كشيه وطهين دك مفسراش چونك ومسبحين تزبيح تيد بوچهش تيد ونواجه تيد هر وكی پیغمبه صلى الله عليه وسلم او صحابه رازبنا خوده لابد او بحسی پیغمبه او الله عليه وسلم ناف سفره ده بجد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفری يعني لا يصلي النوافل في السفری يعني پیامبر عليه الصلاه والسلام نا عن ناف سفايز تسبيحاتنا يعني سنتنا ذكر تسبيح ت بوتشاش ونيفيجشت انه كان من المسبحين يعني يونس عليه الصلاه والسلام همو الرنج وما بينه رب العالمين عبادات خديك عندك عبادات بشارتي بو عبادات بشارتي بو چونك تزبيحات هاد ت navegش كي توتزبح على رب العالمين كي تدعاء كي تذكريب كي تحرف عبادة كيب كي يقولي يونس عليه صلاة وسلام هنداك عبادات هن ما بينه و خدام كسبينات حاسيا سبب و عبادة رب العالمين شو هي كر خلاص كر هاد وقت أول سير كسرت الشكفت دا واحي بركة تي سد ده واتي دهش كفت دا وشكفت هاتي جدا قطع اي كدو قط كسر نشدم خلاص هاد الا رب العالمين نبي وام تقول دعاء كي نبكي ام بوی عمل صالح اوی ما بو او او بي خده اخلاص بی شرک بی و بی ریا بی هر ایکی او عملت گوتی اوی ما بینا خود خده کری کس بین حسی اینا رب عامین هنگی بسبب اوی عملی چرای کرن خلاص کرن اوی برطنگوی اینا در یه گوتی ایرش دا یونس علیه سراطوس هندک عمل صالح هبون ما بیناوی بي و خده کسب کس بین حسی هبون بر هندش منوی ایماندار همون گویتی بیا هندک كأي بشارتي بيت ما بينه مروفية وخده بيت كاس بينا حسيات ده وقته بارطانقا فيه رب العالمين بل كي سببه وي عمالي مروفية شربكت مروفية خلاصكت ووه بارطانقا فيه خلاصكت للابث في بطنهي يعني حكا بار عبادته يونسي نبو عليه الصلاة والسلام ونواجه وتزميحاته وقته بار فريه ده مين توا نفذ كي حيته ده إلا يومي يبعثونه حتى رجع قيامته وده او بتا قبره وي وده او بتا جيم اما مروفه که یونس علیه سلاط و سلام پیغمبر بود و بر فره خوده ناسی اینا رب خلاص کرد و افن دب سرین اینا فنبذناهو بالعرائی رب عمین بیجید مگو تحیطید یونس علیه سلاط و سلام پاوه داره پاوه سرعرائی جه اکا دار کچو دارو برو چشلی نبید یه بطال بید و یه راز بید وکی صحرائی که بس صحرائی که چو بید یا به بی دار بید یا به بی بر بید چشنه نبید مگو در حیتی پاوه ناف جه اکی دار که چو دارو بر لنبن و هو سقیمون وقتها تیر داره غاوه تیر داره غاوه تیر داره غاوه تیر و جه او جه راست و یه به دار و یه به برد یونس علای سلاطوس هم یه نخوش بو و گیانوی هات بو ازید داره وکی مفسر رو گوتی و بچی که اوه تازه زکه دایی که خود رو بید که جلدوی و گیانوی اغلبه صوره و اشت تازه چنده ناف چه دا ناف تاریاتیه دا و ناف زکه دایی که دا وقتی ته ته بر روشه و ته ته ناف و نیه در وی زکه دایی که و نیه گیانوی چیه یه نازکه گلت توی ها چاوی خوب کنه اویشی نخوش بو یونس علیه صلاحات و سلام او <تصفح> جلد كانت نافذك ذي حيثي دماغ كس دليل بما نهاتي نال القرآن ونالحديث كما صحيحة بان بلس الله عليه وسلم عندك مفسره يقول جر رجائت دماغ عندك يقول هفت رجائت دماغ عندك يقول سير رجائت دماغ هذا هو مؤخفن هذا هو مؤخفن لأن هيك هو موجود كما تعلم بينيه إلا الدليل صحيح بما بينهيت بس ما يقول كان دماغ فهو رب العالم فَنَبَدْنَاهُ بِالْعَرَائِي وَهُوَ سَقِيمٌ رب العالمين مجد ما قلت احيطي باوه داره و جهكه ببار بي بيد بيد بيدار بيد بيد همو هم دو يونس علیه السلام نهتا از يدان و وقت تاوه تاويره جهكه يراز بيدو و همو وكی آخ بيد یعن رمل بيد هشتاكه وها بيد هم بوهندهش رب العالمين او چه ترزانید اوه حكمت يونس عليه الصلاة والسلام علیه السلام يدرهنده وَأَنْبَتْنَا عليه شَجَرَةً من يقطين رب العين بيشتما ويقول بوشي نشكر داركو من يقطين عرب ناف لغة عربي دولة لعربو چهت بجنه يقطين يعني اشيا ايه كنكا خيارا اه قندورا شفتين او اشتهامو اوه قرومه نبي توبل نبي اوه سال عادي بان بيت اوه اوه همه يقطين و اوه که مده که ببن ببند و برپی و به تو پیشت نگه خراب بود و نمیدید نا بجنب ندارا چه یقطین بس عبدالله بن عباس عظمین آخو دلوید بجید یقطین ایره محصولتا پی کندکه تایبتی ایره محصی کندکیه اشترا با همین بود بنا که کندکیش و ایره شیندکه دا سبر لبکتو دا تا سرگیان او رب العالمین ونیا او بویا بو باج بیا فایده تو ده بیره و رب العمین اف داره بوشین کرو گلک فایده ایت هین ونیا رحمت رحمته لبید و علما گلک اخفنیت بودین این سر به که بلگیت وی داره او کندکت خو فایده با مرویتی ده هی هم خارناوی و هم بلگیوی بو و یونس علی سلاط و سلام بیشن چونکی وا بلگانه اکا خودا نسر گیا نخوش می شو افشتناش نه نحن نفا بلغت و كنت كي يونس إش عليه الصلاة والسلام و وقت جلده و و قيانه بو ازيادان هكما يشوشته و وشي بو سريده ازياده و هش دهده اما وقت اول دانه سري و رب العام بوشين كري و دانه سريده ايه كالوا سبب و افابيا و قلق فايده ديه تدهين و ارسلناه الى 100 الف او يزيدونه وشتي كيف يونس عليه الصلاة والسلام؟ رب العام اجد ما جاكده فريت رفناه في و جمهور مفسرات بجن وارسلناه يعني إلى قومه ما جاء كده فريك رف ناف قوم يخوده، ما كده فريك رف ناف قوم يخوده و دعوه كده و عندك إج بجن، بجننا رب العالمين فريك رف قومه كده أما يدي راجح تلك، رب العالمين فريك رف ناف كده، ناف قوم يخوده يعني هلو تفنينه إلى مئة ألف سات هزار كسبون او يزيدون يعني بل يَزِيدُونَ او ارم معنى بل يعني بتر سات هزار اجمون بتر سات هزار كسبون او فآمنوا چو سحكلا ناف قومي خودات چو جاقه دعوة قل کر ديتن همه دي او أمرت يونس عليه الصلاه والسلام جون. و أفقومي يونسي عليه الصلاه والسلام أفقومي وحيدة ويبتني عرب عامل شليك خلاصين خلاص لين العذاب فشتي عذاب بهاتي وبهاتي أديال كدن ونشان العذاب يديتي عرب عامل عذاب سرواء راكروا عذاب بل بجد فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إلا قوم يونسا. لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا بجيت كو حوما وقت ما عذاب بيناي و عذاب ديتي ما إيمان وفايدة ونادع إلا عذاب بينات إلا قومي كي نبيت إلا قومي يونس نبيت عليه الصلاة والسلام وقت عذاب بينات يجيارك نشتو بلي عذاب بينات و هما چكر هما إيمان إنا باوري إنا إنا ربعالمين كشفنا عنهم عذاب الخزي بجمع عذابك سر شريك سر راكد هما إيمانك حق وراس إنا و هشتو عذاب دست به بو که به اما نشانه توی و موعد به ها دو دیار کرد <تصفيق> فمتعناهم الاحین پیشتی ایمان اینای را العالم بجید همو او من احسن ناف خوشیه دا و ما عذاب هلاک نبرن هل اکیهتا الاحین یعنی هل اکیهتا اجلاوی هاتی ما عذاب ندارم ما نبرن نبرن چونکه ایمان اینا نخو اما قومه دید چیگا به عذاب رب العالمینی بو ایمانش بینند چی ناکد؟ فایده ایوانه دا هموی اتلاق بریم و اول مفسر رحمت خدا لبیتی گوتی اول نف یونس علیه صلات و سلام بو مدد دیار کرن فرق و جدائی ما بیناوی کسی ایماندار او و اول عبادت خوده بکد وقتی کبیت برطانگاویادا و وقتی مروبه کافرش کبیت برطانگاویادا کار رب دهوارا ده هوا را خلاص کرد. يقول ديونس عليه الصلاة والسلام برفري رب العالمين ناس وعبادات خديكلو وتسبيحات رب العالمين كل انا رب العالمين بارطنجاويه شبيك خلصك وكذلك ننج المؤمنين هل هو رب العالمين ايمان دار هما خلاص كانك بك كان عليه الصلاة والسلام وقتي برفري خد الناس وعبادات خديكن وقتي بارطنجاويه شمر خو اما فرعون ايش وقتي بارطنجاويه هو رخوا ولكن يجب ان لا لا امر الذي الذي يكون به امر يجب ان من المسلمين. امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون شمانه بس يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر هو وار امامین وی خلاص که دمحته با طنګاوی تی و کیونسید کین باندې درام لنګي مقصوم یا غوتی به ده به ما ناوید واپیغه برنه او قصم په اړه دې دعم بخو هر وکی ناو ر آتش ناو وایتونه دادی افلا تعقيلونه دې مت ما و بونګرد دې څنګه دونك خپل خوب دنا شوله او وا شونه باش اويت وکی ما بونګوتين دا باشي ګونګو د هي د دنیا اخرته واشته حالت نشکن كان مدير كابن الخرابية الدنيا وآخرته، وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.